يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أَنْ تحدث اعمالكم وانتم لا تشعرون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 ي أَهََّينَ آممَنُء جَ أَكُمْ فَاسِكُم بِنَذَئِم فَتَبَي يَنُوا أَن, أن تُصبُ قَومًا بِجَهلٍَ فَتُس بِبح عَد مَا فَعَلتُم نَّادِمين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 أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم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 تات فيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعذر وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم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 اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب يا أَُّهَن النَّاسُءِنا خَلَقُناَاكُمْ مِ ذَكَرِم وَأَُو سَوَجَعَمَاكُمْ شُعُوبَ وَقَبَ إِلَ لتَعَرَفُوب إِنَّ أَكْْرَمَكُمْ عِ دَ اللهَّهِ إن الله عليم خبير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 وَإِن تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ